بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمسقين والعدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته إجمعين وبعض باب القضايا حكم باب يهي في العمر عمر سنتي الله حكم العمر وحال ومسدر صدى الرغد عا وكله سيد مسيد يغير غيرهين وخا لا غا سو قاتى اسل كدمي العمرو با لا غا سو قاتى ووري بخاري وحلايدا عمرته الدار فهي عمره جعلتها له داقتي وان عمر سيي بالمعنى وامدله عمر سيي استرجع نقول يالاي او انسان سيي معناه هو سدا hadiskan loo dhiga waxa noqonaysa marka inuu yiraahdo amartu hudaari aniga daartay diban qofka ay jacaylsu haaluhu isaggan u mudda taa umriga inta umrigaa marka saxa weeyaan jiro arimam abu ubayd oo kala wuxday ah al umra an yaqoola ragul ragulii ku sugnate marka ana daartaydu umriga marka subax waayaan qaday ku suunaatay inta aad nooshahay marka halka laba mas'alaad ku jilto xunmada qayb kamida waxa ay leeyihim macnaheedu umrasiilta wuxuu noqonayaa wargurigan ama beeratan inta aad nooshahay adiga iska leh maalinka dibatan marka aaniga ay dib igu ina barxax wax waayaan ma yeer war inta aad nooshahay inta aad noorahay aniga baad taadiga iskale insaan noolahay marka labadaba ku kala dilto inta aad nooshahay adaa iskale iyo inta aad noolahay aniga iskale labadan macno adiga mar khaas u hawayaan iyo qaraabtaada iska siine wi qaraabadaadu macnaa hawsu waa saxiiho iyada wax khilaafa fi sihhataakum jiraa watee wal qul yaa waan ku umrisiye in alla intaad nooshahay in kaan dhimtana ama dhimtana waxa iska le adiga qaraabadaada waa yahay talabaadna markaas waxay noqonaysa inona warthada ilo yiraahaa markaas war waxa weeyaan qadiga ee markaas waxa weeyaan deeqa adigaa misalan iskale maanin kaan din aniga qaraabadeeda iskale digu soo noqonaysa ay adiga intaad iska hayso aya inona labada midnaba ku xirnaa iska saddax wa mid ka mid ah noqon socoolo waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo taadiga iskale inta noosahay marka dhawtsana warasaada iyo dadka aadiga ku dhexlaya iskale ama ma marka soo horay iyada waxa weeyaan hadduu qofkana siiyo u yidha hala ka walii aqibka taala ismu haya alaasi xatiha san kalambad khaase waxa weeyaanu dhahayaa markaas adiga markaas waxa weeyaan ee adaa markaas waxa weeyaan iska leh maana ka markaas markaas waxa weeyaan marka aad adiga markaas waxaa weeyaan warasadaada ayaa is kala u yira warasaday annay dib ugu soo noqonaysa taas waa risala khilaaf isku haystaan ulamaada jumhuurtoo waxay ku tagen arrurtaasi ay marka yaani ay ballan sahay sida mu xanifi iyo waxay ku iraay maqaaamta sayna bannaanayne ayra dib adiga ku ugu soo noqonayso isaga uu iska qaadanayo xadalka aguna laaq uu noqonayo laakiin waa malikuhu xulayay way bannaan tahay oo marka iyo maalik fuliye mas'alay dhalka ino dhig haduu ila war adiga iska leey qaraabadaad markaa dibadtsana tayada la isku mahayaan laakiin hadu danay dib ugu soo noqonaysa ka warxan calaamad habeen jumuur ma ansaxeyso laakiin oo maalik baa u xul qaba oo ansaxisaa boo وقولك ما مشافعي في الجديد ويهام وفيه قال أحمد والثولي وعبي عباد وآخره قولك اللبه أنه حليه ما أنسح يسوه وتمليك موقعته وقته عيسان سادلت أرضه الله وقته ربما الكويه بأيوك وقولك ما مشافعي قديمك ما أنسح يسوه قولك صدحانه وحليه ما أنسح يسوه لكن قفك على عمر السياء انتو اللوليها إسكالي مرخوة الإنسانة كي عمر السياء ديبون نقنيسا هذا التانكهد لله يسواتي الله إطلاقا حايد مرخوة حاوة إيان صد إحلاس قيبوت بين نقنيسا مرخوة إيانسكود ودوبنا يقول مرخوة حاوة إيان لابا ويأنسحيا مذنما أنسحي سيدر غاجحة لابا ويأنسحيا وحدويدا وارب أذيغا إسكالي إيان عرب تعالى مرخوة أتنمت ويأنسحيسا haddii aan noo wuxuu jiraa kala fogaasho fiisaha tii ha hadii marqa hadduu saacid laagu yiraahdo waranku cumudisiyeena iyana wayan la galu yiraa waradiga ku cumudisiye laakiin marqa subax weeyaan sida raajxa المسألة يضيناكا دحقرين هذا هو قفكا بيرو ماال سيصوتك ترى اللباس لنا قضاء لبما لا تأس يدواء عاريين معنى هذا وعارية قليسة هذا ترى هذا سعى صنعتك سوء ماال عارية قليسة اي عمر السين تلقى هدنا بابل قضايا حكم بوباويا في العمر و وحدثني مالك فأي ورحمة عم الشيابي زهري بكوري عن نبيه الصلاة من عبدالغحمن بن عوف عن جابر الله النساري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايوما رجل لنك سواء عمر الله عمر السيء عمره عمر السيء له يساق وصوناتيه وليعقبه عدبته ويا ايوما رجل لنك سواء عمر الله عمر المرقى صلى الله عليه وسنة والعقبة فإن هذا الذي يغطاها لسيبه وسنة لا ترجع أنصى نقم يسو إلى الذي يعطاها سي أبدا ولغي لأنه يعطاه بحي عطاء عضية سيسمى وقعد يقولنا هذا يفيد الحديث عن المواضيث نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن حديثك المسلم عن في كتاب الهبات وكسوى صاري حلك المرقى في اليوم نسأله معناها وحين قريسا wa mas'aladi faro markaas waxa weeyaan wa timu talaqa ahay markaa hadiiska zaahir qisa waxa xaqiqaadeena inay baadiltay haduu yiraaho intaad nooshay haysaa maanka dimataani dib igu soo noqon waa baadiltasi hadiiska zaahir qisa ruqaaadana wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam fa inna hal ladhi ki wa sunati ya ta'al si abaan siis ma waqacaday ku dhacday fiidaxiis ee al muwaadiithu maxalku ku dhacay saadqadta hadii fi sideed macna laga faaidi kara macnaan si laas deed babaa ku jira kaw awrasiita macnaheeda iyo al faadida oo dib macna al habsi was sadaqati wa yatawala qaadanaya wa kaw lama wax laga qaadanayaa fiima yasxu minhu قسوا معنا ان هو حدا ساو كلو وقفييه كانصححسا يي يعني من من يصح منه تحبيس ومن يصح عليه وما يصح تحبيسه ما يعني كانصحيس ارتل يا سلسينيا يا ما صح انسحيا صدح في دخول العقل مع المعطي ومعطاء كل السنه عرفتي سوغليان مرقه أفر وحويا معنى العقب والذردية والبنين والمولى عقبت وحلق وضع وعيالك يأويل الشيء الضومد الشنو حويا في قسمة منافع العمراء إذا عمر السين تمرقى منافعه إذا قيم في استحقاق القسم فيها بالولادة وانتقاله بالموت إذا قيم أنت المطيسان يمرقى سحويا لما شديسا يكون تضابا فيما يجس من بيع العمرة والحمس محابا نان ما qas waxa wayan waxaa laysa ulada siin la iibiyo sideed iyo mafaacideedu u soo noqonaysa ila sideeda baba ku taxaluq kale hadiska marti laga hadlo haba saxaatul umra wa dhahaba sida al-jumhuur tu ku tagen baanari illa daud amma qanama al-dakhiriyya ra'siyuda isagu xukuu qowlay bisixatiha wana shaykh al-dakhiriyya wa ya allah usaan madkahu xawalka la isugu qafta ama tamleeku lirqaqaba misawa tamleeku lilmanfa'a imam ash-shafi'i maaliku haylaya fil qadiim imam ash-shafi'i fil qadiim imam maalik wa tamleeku lilmanfa'a marqati tamleeku lilmanfa'a هدي الى تمليك للرققه هدي الى هنا او سده مرضه سحا ويا الله والسلام عليه تحدثني مالك عن اشد احبن سعيد الانسادي عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق وشيخ امام مالك واسطنا كوري الله يحيه وأمر الكبركو الوحد عذا يحيى بن السعيد انتو اسكيته أي توس قولي عن عبد الحامل القاسم ومالك لكن هو شيخه بالواسطة واسطة هامك قولي آيه وحاوي يحيى بن السعيد مرقاه hadaan maqashaydo laleyay wa siduu kaga wari bimaxna nimba u dhaxaya kala weeyaan لكن toos uga qaada laakin nimba asrahan sida gaalibka u dhaxayay weeyaan مغلي abdurrahman alqasim sami'a wa maghliba makhulun bu maglay waaba abdullah alwahawiy min kala dhisi jiray si qalada ah fakiya ha waliba tanaa caamka ويا اللهم استعوا عليك الشام الليله مرقس سحويان خضن ساليده هاهه boqol iyo 12 tan iyo markay sidana nabiga ahaydi yasalu marqas isaga waydiilaya al-qasim ibn Muhammad fiida al-qas annahu sami'a ha annahu marqas suhoyan sami'a u maglay annahu marqawu maglay marqas inahu malik sami'a makhula wa makhul bu maglay ya أنه إمام مالك سمعه مكحول ومكحول بمكحول والدمشقي مرقى سحويا ويسأل القاسد بن محمد ويديني عن العمر وما يقول الناس صدق وحي إليهم فيها تحديثة فقال القاسد بن محمد وحور ما أذرت الناس الضتك مسوها ليلا إلا وهم يقع على شروطهم يقع شروطه ذاكسهم ويانا في عمالهم حولهك يقع فيما شيء أعطول لسي مرقى يعني فيلي على شروطهم في أمواله وفي ما يعطه حيث يمكنك أن يكون لديهم أثر يمكنك أن يكون لديهم الشرط ويكون لديهم الشرط ويكون لديهم الشرط وأن المسلمون على شروطهم إلا شرطا حلل حراما وحرقا حلالا بكوة ya ما مالك radiyallahu الله wallahu ta'ala sidaas uu dalishanayay hagaran waay narqa wafi iyo wixii baa dhow wixii xoolahooda iyo wixii nasiyaba ala suuddihiin bay markaa ku soconaysa bulayayahay qaalayahay waxa uu wuxuu isku dayay kumama malay quliso qore waxa la dalika saasu ala amru amru indala nagaagtayada anal umra ay suurasintu tarjixu waa u soo noqon ilal ladiki acmaraha umrasii ila lam yaqul marku ku halaway in saxiisa oo ta sadax weeyaan haduu yiraa marka subax weeyaan hiye la kawalay qortiga tawo soo noqonaysa laakiin haduu iska dhalaqo yiraa waxa weey acmagtu ka hadhihi darra waasoo noqonaysa markuu kaas dhinto haduu waxa weey yiraaho acmagtu ka hadhihi darra marka labada way saxayaan baanad walaaliga iska leh marka marka dhibaatan qaraabaddada iska leh iyo inuu iska eedlaaqooda marka duud ila qallafteenana qaraabadiisu baa iska leh markuu kaas dhinto labada way saxaysaa baa leer laakiin tan shartigeey aaniga dibahay ugu soo noqoto ma saxaysoo seer raajxa marka halka qolkiina maaliguan khilaafneen lahayso jumhurkan waa ana waxa dadkan maalik baa yuurabaynaa faa'naa abdullah ibn umar wadiisa uu dakhlay بني زيد وكان له مرقم قال وحدث وكان حفصه وحي قد اسكنت تيده جسيه بنت زيد بن الخطاب ها وكان وحي هيد حفصه جوه حفصيه قد اسكنت تيمرخه سحا ويا اندجسي بنت زيد زي زي زي بن الخطاب خزيد بن الخطاب جوه ديسيه تيجسيه ما عاشت انتي نشهي فلان مات وفي مرخه لوصده بنت زيد ديسيه قالوا عبد الله بن ربهه قت المسكن قلبي ورائه وحوار كانه له له سوس من طيب عبد الله بن عمر وفي عمر سي حفصوسي طيب حفصنه وحيد وحي فهمت يادو اصلان جسي مارق سحويان زيد بن الخطاب قبل ديسا عمر مارق سحويان عمر وخطابهي ولا لا حقين مارق زيد كل عمر وخطاب ولا لا مارق عبد غوار ايل عبد الله بن عمر عبد الله بن نمر اناذرتي متكيل لدجي ayaa waxa dhacday markaa subax weyn uu way dhimaatay markaa gabadii marsi ay dhimaatay abdullah guday uu iska qaatsay wuxuu arkay barka weeyaan abdullah wuxuu arkay inaysaga dib ugu soo noqonayso markaa dib ayuu soo noqotay oo maalig markuu aasarad u diray shaliyo باو في, في كتابه المغنم جل كسدي ذات مخصوة نغلي سبحان الله بقول يسديتين يسديت, يسديت باوحو يري قفكو اما اذا قال سكنا هاده دار لك عبرك دار تم دهتام كيدو عضوكو سوناد انت عمركاق اوجلو اما دك انت عمركاق او يحي ارنتا سي عقد لازم ما أحب ليهي لأنه في التحقيق واهبة المنافع منافع مقفة الهيبية منافع لنا أحلقه أفسده إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا قال بإيضا الله أفسده أبو يري إذا التقفك لرب ملك السين نفع هذا الملك السين يبني هيسه حلقه سلمان ويه وبه وبهذا قال أكثر العرباء والجباعة أهل الفتوى منهما الشعب باكم ذا إبراهيم النخح باكم ذا فوري باكم إذا شافي باكم إذا إسعاق واكم إذا إسعاق رغي باكم إذا حصني عطيق تاتير وحيي داهين لهو لعقيبه بأسونا نيسا بي داهين هل قاسي مرأي بلانسو عنها دي باب القضاء حكم ببابي في اللغطة بعد ذلك حكم ومرقها اللغطة وحوالها اللو مويا اللغطة واللهم كل قضو وآي اللهم سعى وعليه تقول لهم hadii al-laqit la ilaahana al-laqit oo laanka la fadhixiyo wuxuu noqonayaa marka waa ilmahayr ee loo ma amad dhaciska meelaha lagu tuuro weeyaan sidaas ay kanu qonayaan murka al-luqata sida inay markaas waxa wayan qafka loo fadhixiyo laanka lagu godan waa qiyaasu fa'latun fa'latun qiyaaskeedo martaas weeyaan oo bimaana al-malquta weeyaan ee waa sida marka oo bimaana waxa way ka dhaxkateen waxa ka dhaxkateen oo kala weeyaan sidaas oo kale noqonayaa murqa bir qiyaaskeed ee asaasiga ah badan soconaha dad oo qiyaaskedu sida lumaysaatim bimaana kaseerul hamz wal oo kala wa fa'latin oo oo bimaana fa'ila murqaas sidaas oo tan waa luqadatin wa fa'latin oo bimaana murqa fa'latin saasoo kale ان ساسونو حدثني مالك باي ورخى قرقبي عتبنا ابي عبد الرحمن بوكووري عن يزيد بوكووري وي يزيد عن يزيد بوكووري مولى منبعث من كان منبعث ليده هدونك خدايه من امرقا منبعث من وسحاب مرقاس ويا منبعث ساسي عن زيد بن خالد الجهني بوكووري Wagu hor maga isa waxahi jiray marka halmuj balaalhi jiray nabigu marku sala wa salam qaay oo gaarkaga qabtar taaf qabsdayy. Ayyu saabi ganday ayuninka libaayo islamalamay silaas su u sahabi ku naqdaymaga issan marka almoqaji balahi jiray muj. Kejuna nabiga u bi mu ba iss muqaj dawaa ku waxu jiifiiyo yaacna waan waxba taqaataran max laxaino inu jifu sida habbraha taha muiyaane. نفس كلام الوليد معناه انه النبي قد تبدله او مغعكه عكسيسه وبدلوه منبعث وحكي خرييبه ها ان زيد بن خالد الجوهري وكوري انه زيد قال وحضر إلن صلى الله عليه وسلم فساله وحوي عن نقطه بعضه وديهي و faqala faqala wuxuu raad fagra afaasaha boodsaday ku jirta warqad baad iyo we kaaha xarigeeda haddii laagtaa we yaane xarigaa ka ka xiran kuma arifaa sanatan sanad iyo booyi had salaay booyi kuma arifaa sanatan sanad آه. كل رواه ابن الفيداد جوابك وكا قويهي مارقا جواب الشرط ديما بو ان جواب الشرط لكن هو بخاريات المام ما ما يسؤو فين جاء ربها فادها بنقنص امرقا او هذا فين جاء صاحبه وديمادو فادها اجدباحت فادها الجواب الشرطي هي. اي حذفا لكن هذا بخاريات المام ما وإلا والا هذيك بها adiga shaannu gaaga yaanay qoy ila hadi kale fashaanuka biha wa illa lim yaji saaxibaha ninki iskala aduna iman fashaanuka biha marqas xawwe ay ilzim laajid shaannuka biha adiga ku tacsar ufo adiga tacsaraya yaquub nan sanad marqad uu yaboohiyo baad marqas xawwe ya hadu yaboohiyo markaas haduu waya markaas waxa weeyaan استعمالية لكن isaga iska isticmaalaya laakiin maalg maalmaha kamid oo hadii uu qofkiis kala hayimaado uu magdhabaya qala wukhuri fadalatul ganam arga badhisayga wara ya rasuulullah rasuuluki ilaha uu qala wukhurihi ya lakada ku suunaato waye ayallahu subhanahu wa ta'ala wuxuu riifadaalataal ibil geela barxaas waxa baad iska warhan qala wuxuu rii malaka wala haadiyada maxayd kala galay macaameedada waxa si qawaha warabkeediyo de waxa loo sheediba iska soo dhansanoo bimaacna biyo kufiran baa iska soo cabiyo bil dhamee iska qadaalaga yaba wixida waa kabeediba ahoo bimaacna markaa taridu maabiyah iska marka labadan kelime dambe waxay tafsiir u yihiin labada hore oo macaha si qaw ah wixidaa waxay tafsiir u yihiin taridu maabiyah iska soo saaray wataakulu shajara gelahana way is xulaysa hatta yilqaaha lawla kulmu rabbaha ninki iska rahay lawla kulmu xadiidka bukhari ba soo saaray riwaamusna uu soo wa taala marxasan madbasawe iyo booniisa marqaad bacda sanana adiga iska mulkeeya kadibna waxa sameeyay sa marqaas xawaya maalin uu ninkii iska la hadu yimaado adiga marqa waxa dhacay sa marqaas xawad gudaysan marqa laakiin waxa la isku haya qadirkii qadalkii marqaas la جمهور توا سدا قوان واصند ويان لكن رواي عمر وخطاب لا قوري ايا وحيتاي مرقاسد دح بروت روايه كلا عمر لا وديينا وحا ويان وا وصدح سنوا صدح سنم مرقاس ويان مرخال خلاف اكو جدل اكيد غبطنين خلاف سن وخلاف الششه هذه لكن جمهور توا سدا قوان وحا ويان حل سنا عمر قيبو يقف واي الله سبحانه وتعالى ها ا وبو الله يعطيه وحين مرقى وحدثني وحيور غير مالك عن أيوب بن موسى بكوري أيوب بن موسى بن عمر بن سعيد المويب عليناها عن معاوية من عبد الله بن بذل الجهني ومعاوية من عبد الله بن بذل الجهني وثقة نكاسي محبان بثقة كل شيء وحناها مرقى سحويا كان يفتي بالمدينة مدينة مفتكاها anna bahwa bib waxbaro oo xabaanuhu naxlay inuu dagay manzila manzila qawmin qol marxam meesood bi dariiq ishaam wadada shaamna ku taalna manzila qawmi wa qol aan meel ay deegaan ayagu leeyihiin buu iska dagay bi dariiq ishaam wadada shaamna ku taalna fuujadu way helan surga tankish we helen fasii 80 دينار. دينار فذكرها العمر الخطاب الشيخ فقال لهم عمر باكوين عرضي فاكي يبوهي على أبوام المساجد مساجد الباب بذوذا وذكرها مرغة سحوية لكل من يأتي من الشار وذكرها حسوس سبود لكل من قفنا منتي من يأتي من الشام الشام كيمانية مرغة سنة تنهل سنة فإذا مضت السنة والسنة والسنة والسنة والسنة فشأنك بها ففعلك السماء وشأنك أرنكاق بها فيها دحدي ذا نوائيها الله مستعان هل كان مسألك لك سوص الله مسألة ذا سوحويا بعد ذا عليه الصلاة والسلام قفك المسائكة نحذي سكايا وأستاذي وروحها صيغل ميل يلاها هل يلاها لا ردها الله عليك إلهيكو منصر عليها سبحانه وتعالى si laan aan masajida laan tubna lihaada masajida aranka looma dhisin xadiiq qofkii marka ay kaluntay una hayna laakiin qof kale uu ما wariye lacagay kalunta ka waran taas iyada ma bannaan tahay iyada lafteedu halkan asar raqad oo xadab cad cad fiisu waxaan ka fahmayna inay mar ka ay bannaanayn ارغفا في المسجد المرده لكن حول على ابواب المسجد الكبير مساعده البابو الكبير اذا سول كلام خاص وحاويان حنا الفقهاء البدن او فقهاء الحنابلده اي قيبه بدن اي كم دي هين ودا ومسألة الأمر الخضر أيام المرقى صحوية أمري مرقوا مثالي يضر السلاس والساس سنرغاج حقه حديثك ظاهر تيسا لفتيسا وإن أفهمك لا ردها الله عليك النبي سأله إليه صلى الله عليه وسلم وإن أفهمك رأى ننك إلهي وما كلا لا أكالي لا, لا يمكن وإن دباد الله ولبحه وإيها الله صلى عليه وسلم سادقة المرطنة صحوية مسألة السلاس اه مرخه هو يوانو كيبو شي مدخل بابلس لكن انا اقول يا هذا و المسالك دحلهو ركيبو حديث تاس مرخه شرحه يمدخ الشيخ عبد الله البصام توضيح الاحكام مرخه شرحية في شرح غلوق المرام كما و كسنقليا جل لتمدخ سوها وين الله وسعان كوبا ديسكيس لبات ايوك يا الله مرقاس وحاولي صفحة ما يلاها السقاشا ومسقاشا بيكوه تقريبا عديثك الفوائد اللي قادر يمر خوطرنا ايوه وايه وحدثني مالك وارهبي بن عنافع أن عن الرجل النمب او ايه وجده الي أن الرجل النمب او وجده الي قطة تنباذيب الي فجائي لعبد الله بن عمر بوئي مدفضل وحكوري اني وجدتوا الي قطة تنباذيب فماذا ترى محاذركي سافيا نحلي ذا فقال له عبد الله بن عمر باكوين عرضي فايبوهي قال وحوني قد فعلت وان سميه قال وحوني زد مرقص حويه الزياد قال وحوني قد فعلت وان سميه قال فقال عبد الله وحوني لا أمرك كأمر المائي أن تأكلها إن أدعمتك كأمر المائي ولو شيء تأضعها شانا لم تأخذها مرسو قادر في رحل كأي هذا مرقص يعني وحوني هي مرقص كأمر المائي إن أضعمت مرقص waa yen qir yahay ba laga yaabo marka uu ninkaasi qani yahay ba laga yaabo wuxuu yiri walawshiita walawshiita hadaa doontana lam saas ku wada oo abdullah ibn in baad la soo qaadu kara halaal miira dartaydu ayuu dhii jiray waxba yaalo soo qaadin xaq binaa adamina xuro alaashadad galiisa ma hudi jiray waa yahabab qadaayi hadaba babab qadaaynta inaad gaarin waxa loo daar haramka wariyey lama mulkiyada adoon qeyntaad ku nooshay wad iyo booshin malinkaad dhimato warthaga ku dakhlayo baye booshin kuwaas markay dhintaan kuwa amma baaza inta duunka kala oo dhan wixii marqay iska xaqiira waxana lahayn isaga marqay marqay wixii booimay isla jaabkaas ka gashan taasida ee ka daba meelaha kontar yaal suuqa ka heeso marka washaysku yaab anakuu fadlan hadow doonto resalaad ay iska siiso waxa jira way raqab barkoon waxa ay wajahan balaw boqoltay halaan u jeex waxa ay wajahan qayb cashabeen heloba na isoma isoma ah marqaba waxa wayen waxa ay lahasaa sookale waxa lagu xadidaa laakin waxa uu yidhiyahay inuu weeyo urfiga oo haddii urfiga la isleyo qofku waxaan oo لكن حواد التبيؤات قد غادنوا يكسروا بدون يحيى مرحوله يوبو فيليا استعمل مرخله لك مناسك ملكي سااد اسك عليا قديمه فكم بابيا في استهلاك العبد اظنكم هذو علاقة التبادل اظنكم باددي هو هلوي ديل اي مرق واي الله سبحانه وتعالى qalaam mar guxuri samaytu maalkum maamulay qalaay xawxuri samaytu maalkum maamulay yuu qul insha Allahu al amru amad khul indana nagaysayna fil abd adonko yiddu helaya luqada tabaadi faya sahlik wa halaagayo qabla an tabluqayn intayna gaaran ala jalal ow wadalku mudada sanad sanad aan sanadee annahu fiida qabsi qortiisa kusuganta in ay u qdi sayiduhu sayidisu noosii faana maashii lacagti istahal ka gulaamuhu adonkiis martaa saxawayo walaalay weey ma yusallima ilu dhiweelee maxagoga wana ma adon biisenu dhiibo labada mid bay noqonaysa adonki hadu baadin dilo yaani baadidina waqtigii ayna gaarin sanadkii ayna gaarin lan sanad ka صمت <سرق> يا اينا غانم اديكا لبا مر خالغا ربا ان امرك سوو وياء شيغي او ادونك البابي قيمتي سيناد بخس مادا مو سيدكي ساتحي اما ما يا waxaa weeyaan inad marqa qadonka laftiis iyaga inad u dhiibto soodii kubuna dinaha hawaya tirada adonka ka haysta weena muska adwo ha ista hatayati al ajal muddi ilaa yimanaysa ladii muddadaaso uljila ولم تكن في رقبة مرخة قرتيسة لقاذ ما يقرتيسة مهانيسا ولم يكن على سيد سيد كيسة مهاني فيها دحذ الشيء محبا وأسا قرموا أنت نقول لذي ما قلت لذي هذي بديب مرخة وليقاذية أما أنت نقول لذي ما سيد سنوحوه علي لكم عليه السلام وحوه لكم عليه وإيه المدل يديب استعمالي وإيه الله مستعى وعليه تقوله وحي لمرخة صحوه يان باب القضاء حكم بباب يفض وعليه صيد ضوال و حولها لمويهان و جمع ضوال لاتين ويان مثل دوابي و جمو دابتن اه ضلاله اصل كيسو ضوال قيبا وخما قنب لايره اما شيء ضيعان بايره هو اي ما خبدنا الضال وخلا يستعماله وبني ادم خلا لكن حيوان كلو وخلا يستعماله الضائع والله يستعماله بال احد حدثني مالك وايما ما يحب سعيد الانصاري عن سليمان بن يسار الثابت والضحاك الانصاري ثابت مضحاك بن خليفه الانصاري الاشهلي الصحابي وحدثت لخير يا افرتي على الصواب قولك الراجح ها النبي قال احنا يا افرتي وحدثي ان هذا قال خميده وحيننا افرتي شانتي واه وهميس بوسيس سيزر القنبي كو شيغي في شرح الموطا اخبره رغم انه ثابت وجد انه هذا بعيد قور بالحرقة ماشا حرقه كهلا ما ومين مدينة شايدة كتالة فعقله هو الضبر ثم ذكره لعمر وخطابه وشاقه فامره عمر بعمره يعرفه ثلاث مرغات صد حجير ثلاث مرغات صد حجير انو يبوهي فقال الله صابت واكولي انه قد شقلني ويقام مشغولي عن ضيعة الابتدي اني شققديدي عن ضيعتي و ابيرها هي ما قاقولكي كان كشقيسان ييغ مشغوليه فقال له إن عمر باكو يرسلوا سيده حيث وجد توبيشد كيشاي ماشي عاد كسو الله صلو عليه و سلامه حدث لي باليك واي ورقم علي سعيد الانصاري عن سعيد المصيبه النعمر و خطاب قال وحيري وهو مسند ومسوق تيده لذهر و دبر خيس الكعبتي مرقس عن الكعبده من اخذ قفصا ساقا ضاله باذي فهو ضال ومسغان له سنبا واي هي مرقس ويهان له صلى الله عليه و سلامه مرقس انه هذا سومدينا ارى وحيري فين ماهيه لاخيك فين ماهيه لك awli akhiga awli dhiigbi amarka kan baashii iyo qaadan amarka bahal baaqadna baadiga baaqadi bay in kaazim haytahay baadada hukumkeedo wajibaah ma hayb sala solna awiya qaar kunu hayna waska fardu kifaaya laakin fardu kifaayuhu wuxuu noqonayaa walaqii tilmaha yara dhulka lagu suudeyo meelaha laga helay weeyaan bay hadaba marka sala isku inu murxas waxa waya mulkiyad daqtedu laakiin aan soo qaadin inuu yaboohiyo wax hadiiski madkaxaysid murxad al-juhani fi sahih fasan baaqaf ka qabsarayo nagu me ayuu waxan jeeda ciyaabdu ximaar sidii murxadna kisna murxad ka qadsooma leeyne ciyaabdu ximaar hadiiskiisa aya nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man wuu man awa dalalah tan لكن waabahay wa hadoon le tmalmuk iyo mulki dadtey u soo qaate iyo wey dadtey u soo qaadin wa sidaas allahumussaan ama kuwii la diida ay tahay oo dii maxalan mad qas waxa weeyaan bahal oo geeli iyo kuwa noocaas oo kala geeli laftiis meesho haday tuub وحدث للمالك بأيو ورغم أنه صمع أم مغلي من الشهابي زهري ومغلي أفرقا عمر رواحة سوصاري حديث لمرقه سواء المسلم بأس وصاري في صيحة بأس وصاري وآيه الله مستعن ووحي لمرقه عنه صمع من الشهابي زهري ومغلي يقول سواء كانت ضواء الله وحياه المرقه سواء كانت وحياه ضواء الله الإميل قيله قوي صلما في زمان عمر وخطاب إميله قيل بيعة حيث كما يقولون أنه مرقه سحابه مؤبلته والكيدهية مرقه و تشبيهه بليغ و مرقه كل مؤبلته و كلاويا سيماو الزوهر و شاقيه و مرقه تشبيهه و مرقه تشبيهه سوى بليغ و لاي دعا مرقاب ابن الجلبلتم اي كلمه ابلتي سيدي لا يمسو احد قفر مونتاوين جريم حتى اذا كان الزمان عثمان بن عفان مرقئ الامر هو امر بتعريف انه يبوي او وخه كودا ابن مؤبلتن يعني لم يبوي جريم ولا اسك دنجرينو لمنا قادي جريم ده لا يمسها أحد قفنا متى حتى إذا كان الجمال عثمى من عفان مرق يهيد أمر بتعريف أبي أي عمري ثم طباعه أمر خاسحه ثم طباعه لأيبيه فإذا جاء الصاحب أدنك يسكل أمرك ويماده أعطني فمنع العديد إذا الله سيني بأبو صدقة الحي قفنا أقول لك الصدقية عن ميت الميت كأنوك الصدقية اللهم سعى وعليه وتقول لها بل كورن تأسني أيضا أنوك وحدثني مالك عن سعيد بن عمر بن صرح بين ابن سعيد بن سعد بن عبادة تعنى به عن جد هاوغي أنه قال عن حورة خرجة سعد بن عبادة بحي مع رسول الله عليه وسلم في بعض مغازيه دون ما ديه سباركوت فحضرت أمه هو يدي, يدي وحكو صحى ذقتها الوفاة قيروه بالمدينة تماشا مدينة فقيل الله أحلقه لي أوصيد الدردار فقال ذو حيترفيما أوصيد محان الدردار ما إنما المال مالكم مال سعد وإيا فتنفيد الله قبل أن يقدم سعد وسعد وسعد وسعد وسعد وسعد وسعد وصوغل بن عبادة ممكن ذلك أن تقاس الله أشير له في السجل فقال سعد بوحوري يا رسول الله هل ينفع ما أنفعي أن تصدق عنها أحيث يقول أن تصدقينا كالصدقية عنها حقي ذا فقال رسول الله يا بحوري صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال السعيدة عن نوحور كذا وكذا مرقى سبحانه بيرتا هي بيرتاسي صدقة عنها يذي صدقة كتا يمرتا وأن لحائدن بير أو سماه مقعابي حديثك لسائب الصوصة ريمرك باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهل أن يتصدقوا عنه محدث المالك ويوري عن شام عروة عن أبيه عن عشرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أبقال رسول الله بحكورني صلى الله عليه وسلم إن أمه يذي مياه افتتلوى للبوذي نفسه عن نفتي ذا للبوذي ويأيها المرخى وأراها وحرموا لينا يالو تكلم الهدي أهل له تصدق ذي صدقه سلاه هذي أفا أتصدق عنها كصدقيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري بحصار يمسن بوي صصار وحدسني لمالك فايور فانه مالك بلغه وحسوه غيري هو حديث كل اسوه وتسال وري حديثه هو صح سنه وحديثه بودي التل اسلمي سلم بن عبد البر في كتابه تجل ان رجلن اميالن سعد كميئه بل سعد كم مذأ. من بل من بن خزره كميئه الله بن زيد بن عبد الربي هلن سعدي الخزرجي بالي نك ادهن قريه ودين نك ان رجل تجل سيد بن حجر بوكسو نغلي في كتابه الإصابة في تمييز السحابة ما ننص عنه الضمين بن الحارس بن خزر جوكمل إذا تصدق على أبوه لبدي سابوكسو نغلي في صدقة فهلك أولئت لنتين فوضث ابنهما وقيدك وقفت أحلال ما لحوالي وإساء اللفتي سوزكي في وهو النخل المغتمرة فيه فسأل عن ذلك الرقاس ويديه فقال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قد أجلتها في صدقتك صدقها سلق دوا لقاء جلسية وخذها بميراثك الحلقها نوقع ذ كتاب wal wasiyatu wasiyada daldaaran kubu kitab yahay wa yahay بالمال wal wasiyatu bil mal wat tawarru'u bihi ba'da al mawt inad wah bilash bihisab barqan ima takaddima laha wa barqan dhilta waxa san bixiya asiraado waxana asal wa kitabqa quraanka iyo sunnada iyo imaaca wi barqa kitabki la wuxuu qutiyee alaykum ila اجماع رد علمود وهي كو اجماع مرخه مرخه وصيات وواجب مسماها واجب على قول الجمهور شعبيا نخل يسول مالك شافي اصحاب الرؤيه غير قدويانه سيده قمان ابن عبد البر لي الا طائف وواجب السي لكن دي واجبسه waxay tahay wax haq lagu leeyay qolab lagu dhirtay deen lagu leeyay taas qalaan khadban to lagu وحدثني مالك وأيوه ربيع النافع عن عبد الله بن عمر رسول الله, صلى الله عليه الصلاة والسلام قالوا وحوري ما حقه يبدين قف مسلم حقي ما حق يبدين قف حقه ما هكف كاسوا مسلم المسلمة قف كاسوا الله يسعوا وسلم شيء شيء من الشيء يوصيه دردار ما يفيه الشيء نحديث قف كاسوا يبيته برية ليلتين لمحمين إلا حديك لوصيته وإنه مرقى دردار مكيسيه عند وقت يسمى التوباته من القرآن وآية nisu kale laqwana hadii kafiir ma xaqo imriin qof xaqi ma aha qof kaasoo muslimi muslimaan qof kaasoo la huusaga uu sulnaaday shay uu shay uu sulnaaday waa sifato nimiday weyn musliminta ay tahay taniba shay kaas oo uu sidoo dadar meefi dhaxdiiisa oo yabiitu marka saxa weeyaan halka maxaa qadaran warqaa ay yabiitsay ilaa yiraasada khaafadku baa u sheegay Imam Tayib ee uu Jazmi rahimahu Allahu ta'ala oo waxa hadalkiis ku xidhanaya ma haqo ibriib qof xaqiima ah qof ka soo muslimi muslima qof ka soo leh isaga uu suudaa dheeshay sheyga soo yusuud darbe yafii xadiisa ay yabiita inuu سيداس وإيام إعرابك حديثك وكل يدوان بكوات كذلك الله يسوء حديث ابو خاتب صلى الله عليه وسلم قال مالي وحونا الأمر وأمر كالمجد طمع لوك ونسي عليه دوشيس عندنا أنك أكتبت له مدينة الدامة أن الموسيك وحد الدارما يدع أوصى مرخوض الدارما في صحتي في حال صحتي حالة ضوعة في ما او من رضي حال دوحانو صلي بوصية للبارغ فيها نحذيذ عطاقة والرقيق اضام حالي انت يكسو انتها بالرقيق اضامي سكميدة او عمس ذلك مرقا كا غير كيف فانه يغير من ذلك ارنك او الدورين يا ما بده ويحوصوا ظاهر مرقا و اي او بردي حروكي سبي و سيت في هذا حله ذاتاقه رقيق الضو ورقه سوخا وهي خريجه كسوتو او غير ذلك كا غير يغير من ذلك خو دوليا ما بدل و هو ويصنع بذلك رقه كسوينيا ما شاء و هو دون حتى يموت له قدمنيه وين حبها الضج على راي تدخين طولت الوصيه ضدار قيسغا ويبدلها هو بدل فعل Werrud diba khoreya boyare fayndab darahu diba khoreya adan فلا سبيل لوح ودوا وقفر المجرت الى تغيير ما شين بدلوا دبره ودب كخريي وذلك قال قاسم وحويا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوري با حق أبلي المسلم انه شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيه قال مالك وحوري فلو كان حديه الموسي كان دلدارم لا يقدر كان ودي على تغيير وصيتي من دار في سائر ولا ما شيء ذكر لا سوسه في دخده ميل عتاقه حريته ولم يتحدث شيء يتحدث الله فيها نحذيذ من العطاقة كماذا؟ كان وحانا كل موسمة في صوحة الدارمة قد حباسكي أوحري ما لو حوري يسا الذي حولها صوحة الدارمة صوح في نحذيذ من العطاقة حرينتي وغيرها وغير هذا وقد يسر قجل لكم وضر دارمة الأرقى في صحته وعند سفره يسوا في يوه يسوا مسافرة قال ما لو حوري فالأمر عندنا أمر قو أكثر إذا وحاو يغالذي أمر قاصه الاختلاف فيه وحق لافه ونفسه لأنه يغيره وبدل, وبدل من ذلك كاهم نساء ما شاء من الله متكو دوره غير التدبير من كحرين تنبوه يعني خلق إمام المالك رحمه الله تعالى وحكال القادة قفل وحبوض ضل دارمي إستقع أوفيه إستقع أو مرقص وحاو يان حلوصاني الله وضعب مرقص بأيو ضل دارمي haddaba waxa weeye labada macna ah baysoo waxaan u sanay amaysagoo heefayow wuxuu daldarmi xoreyn inuu ma sanaqdoon kaala xoreeyo kalama sanan waxa ka daldarmi in waxa la sameeyo mid sanan arunta waxa uu abbon haduu ku yiraa mudabaro wadibaan ka xoreeyo maalka dhibarta xurbaatahay ka isaga markaas waxa weeyaan allah uu salaamiyo calankiisaga ma bannaana inuu markaas waxa weeyad ka noqdo bulayahay waaya adalkaas waxa weeyaan bulayahay shaaxu min kan dardaar ci xuulihiisa iska malciyay isaga oo nool ayu iska malciyay buu noqon laha qasr iru dad darbaal la arkaa isagoo fayo iyo isagoo musaafirow labadaba hadaba anagu agteed asan isku waafaqsanay Ri Madina waxa weeyaan waxa kalo dhawa badali kara laakin addon ka muddab qama badali karo waxaan leenaa sida raajixaa waxa la leeyaa imaam Malik lafteeda la badali kara waxaan waxa weeyaan way banaantahay fuqahaada shafiiciyadu runtuntii ku sheegane waya goobantahay murqay banaantahay laga noqdo waxaan u soo qaadenaa laba qisahan kusoo koweyna bisada kowdo qisada ca'isha radiyallahu anha wa ardaha abdoon bay dibka xoreysay abdoon siinba waye bu hadaayba waxaa aaysha aad mudan xaroosatay min bariga dhaktar liba sheegan jiray unbaa waaysha loogeyay aaysha hadii loogayay aaysha baan loo sheegay waxa lagu yiri sida ay sida ay saasay waxa ruusanaysa marqan buu waraaqaha kama baadi sheegaysi waa gabar sikhran waxa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 aba mustawsida bana sawan intaan ku wixsan sabiyo xurba diba ka xuray ku diba qadinyo raad waxa weeyaan si xirxeysan maaha waxa balla waxan ku qaadaya inaan ka iibiyo aswa ul arabi barakatan qisada iyadoo muxtasar oo gaaban yahow bukhari fi al-adab mifrud bukhari iyo gaaban bayn aswa ul soo dadiyay la ninka wuxuu la soo لا kan yibiseey dhayib haday uu bannaaray in ay ku tacsaro ufto ma iibka ilaahay la ma daamo in ku tacsaro waxan ka qaabeynna in ay yibiseeyga in laga noqon karo oo la bedeli karo xoreynti warbaadi sixay waxa wayaan ka usii qirta markii dhanba nasaasaa sawaqab tabay sir isoo xaddu saaxir dharbato bisif sawaa ha hebal safi ayay bal khas ha waya qadi kulka lay goyo dhagta dhiga loo dareysna iyada lama marka saxawayaan meeda dilka tarte hadayna ka noqon qariy laakiin waxa diltaan احد الكرماء لبسوا نقل اجماع سكوتيه مارخويا بالان سونا هدا حد. باب الحداب يجواسي وصيه الصغير الوهي الوقف صحويا وصيته ان البنات هي ودعيفي كدعيف كان مارخا صحويا انا اسك توبر تانن اي والمصابكه الله اسيبه حنونك يوه خلوا اسيبه اي والسفي قفر السفيه عقل قيسو والمصابوه كلا اسيبه سرقان وحور جروغ يواليب لو اسيبه والسفي واك واخا جره قال محمد بن كل العلوس وخلافه مرخص حويا خلافه بغداد وخلون بنايهن وبلارد وفيصل الخلافيه بابك اخر ليس على كل كشيغي دوله حتى الى هيرا 11 مالك باي ورخي عبد الله بن ابي بكر بحزب وكور العربيه العربيه الصليب الزرق دي الله قيل وخلوي لعمر وخطاب بالوين انهاون هلك غلاما وحا كسوا مدكوي ادون بالكو سوا مويل اسد قوال يري haa waay hawiil kaas oo markay faa'ad baa lagu yiri yaacne soo kacayo xiliyaduudu ah sanigu soo taqala waay allahumma saahu alayhi fulaan waa qof ku dhawaday oo qanqaar walii qanqaarin la shingu ku dhaw yahay waxa markaas qarquu saaran yahay wax xagganaya lama yixtarib markaas waxa من غسانة باش حقار غسانو لكيميل غسانة بركاس من غسانة و على طريق غسانو حق غسان يبل كاسو كييبي هو قليل بركاس هو يرائيس كبير هذا و وارثه برك كي دخل له الناس شعب شعب كسرية وهو دو طالب ومن مالو صاحبه ليس له حقنا halka roogosuna illa ibnatun amil in dawad albadara yeeshi mooyaan allah waxa sunatay qala wuxuud khadba wuxuri faliyo silaha ha u daldarmo qala wuxuri faa u salaha bimaad xulo daldarmay waa ku yaalay weeyaan siimaamun الامام ياقوت الحموي في كتابه من مرقى و كو شيغي fi kitabi himajul buldan. Tayib, marqa wa halkaas ku yaalay, bixay marqa ceelka Joshua midaxow iyo ayuud daaqdarumay, qaal qabr muslim wuxuu ridii fa bi'a zalika al-mal maalkaasan la iibiyi, sala bi 30,000 صدّم ورقه الدنهام بألغيه بصدّفه الدنهام ومن تعمله التي تاسو إنا ذلك سوى الأوساء وضردار هي أبو عمر بن الصليم الزلقي ويّا إنهم كان كنهي قادينا وحاول ينكير عرض الضارمي وأستاذا وحدثني مالك وإيه ورغمي أن يحامل سعيد الأنسالية عن مبكر محزمي عن الأنسالية أن غلاما أو من غسانة يأحضر الثولفات القريلة وقصحة من مدينة وواريث وكير بشام الشعب وقصنا فذكرنا لذلك عمروا قطابه الله شيئي فقيل له وحلوين أن فلان يموتهم وإمانا إياه أفا يوصي قال الحوري فليوصي هذا الدارمه وإلما هي ر قال يحمل سعيد وحييري س... يحبي... قال, قال أوبكر وحييري ويحمل سعيد كشيخ مالك وكان الغلام هو ابن عشرة سنين أو سنة مجد البعا أو إثنتا عشرة سنة قال وحييري فأوصى ببيئة الجشم أيضا رمي فباعها أهلها ودعها الكريمة إي بي بثلاثين ألف دنهم شديد كونوا دنهم بيكوا إي قال يحيى وحول سبع جماعات كما يقولون سوء الامر امر قال المجتمع لو كرسي عليه دفيس عند الانغاكتي انا ضعيف قفقه اسكتمت درن في عقل عقل ليس ضعف وكسو هي يوصف قفك سفيها صفيه حول سبع دادين والسبب قفقه جنون كلوه اسيبي الذي كاسو فيه قصوم يرسن يحيانا قلقن تجوس وصاياهم دردان خوف بالله اذا كان معهم مرق من عقولهم ما شي يعرفون عقليه دود مرق معوقه هي او عقل يار اي هيان عقلها ص با معهم معوقه من عقولهم عقلياتهم شيء ويهي شيء او يعرفونه و كالا غرويان من يوسون اي الدار ما ليس معه من عقله قفك عقل بيس وراهي قرقه باشا بذلك فأما من غفك ليس معه من, من, عقل, جيسى جيسى من عقل عقل هو عقل هو عقل هو عقل هو عرفه وكوك لقلت بذلك أرغس ما شيء يوصيه الدلدار من يبيه شيئا هو كارا هذا مغلوب من لغا غالب يهي على عقل هو عقل هو عقل فلا وصيه تلوح الدلدار واصلانه يجب أن يقول كل خلافين والله يسوح يستوي هو عيه ومسألنا أعيه يسوح خلافين ونبقى المدينة يقولون أن أبو حنيفة شافعي وحي إليه وحب بلان قفك سفيها والسيادة سواء بلانتا إلهي لكن من قصوحة قفك أن قام قارن والسيادة سواء بلانتا إلهي خلق سيقل الله وستمرون أيام إيه إنه مالك يا صحابتي سنواء وانصح يسعب إليه وواء كانت ضعي اللوحي النبع حلقة سيمرنا يا مرقة السلاح أسبق ومالكي هذا كمينة ابن مواز ومالكي هذا كمينة يسأل إسوال غليام ابن مواز يغرغي هذا ما هذا؟ وايه اللهم أسعى عليه الصلاة ومسأل الله أسعى كل خلاف يبرغ يضرب يفجر طوب والله أسعى عليه الصلاة وصية السبيه مرقة حضيء عقل إليه يحي ومميز إليه يحي بل كورني هذا وصية السلاح هو إبن الله أنتحي بإلهه بيلو عمر عبد العزيز يا شرايح يا عطاء يا زهري يا شعبي يا مالكي اسحاقي سيده القوى لكن اسحاق وحك يدوا يمدوا وشد 12 سنه انو جرو ويان لكن وحصونق لي بن ويندر احمد بن عباسي وهو كان سوى نقل رهن حتى يبلغه وصي الصحص البصري المجاهد اصحاب الرايه كمان لكن الشافعي له قول بمسالده كلها هي اسغو هو الشافعي رحمه الله تعالى واصح حانا لا تصح ويان فرخص الله سوى خلف الافق ذرويه مسلكه وهاي الله المستعون عليه ثقلا المساله كلي خرافه كذبه متى وصيته ان صحيسا بسماء ان صحيسا مركا والله أعلم أكدوه وإنشاء الله تورك وطعلا وانتوه خيري وجهوه